وكل بدعة من الظلال وكل ضرارة في النار اما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع كتاب ربنا جل في علاه نرى فيه الحكم والأحكام والأعظات والعبر والأخبار والأنباء وأيضا الكلام عن ربنا للفعلاء عن أسماء الحسنى وصفاته العلى وما زلنا مع هذه الدروس في سورة التفسير سورة البقرة وهي من السبع الطوال ومن أعظم سور القرآن وفيها أعظم آية وهي آية الكرسي كما سبق وقلنا ذلك مرارا وتكرارا وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطله فنسال الله الذي في ان لنا اتمام هذه الصوره ونسال الله الى الفيولاء ان يثبتنا هذا الخير إلى الممات ونسال ربنا الجليل في عليائه أن يشكر الولات الأمور اذ يصلوا لنا هذه المجالس ونرى ذلك في موازين حسناتهم يلهمنا وياهم الخلاص في نصره الدين ونشر سنة سيد المرسلين ونجعلنا ممن نتعاون معهم على البر والتقوى اللهم امين نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أعزوكم الله خيراً أسبوع الماضي وقفنا عند قول الله بأمره واستعينوا بالصبر والصلاة قال الله رفعلا آمر أمر عباده بأن يستعينوا بالصبر والصبر عام الصبر تحته العبادات بأسرها لأن الصوم صبر وسمي الصوم صبر لأن المرء يحفظ نفسه من الطعام والشراب والجماع يحبس نفسه على ذلك وأصل الصبر الحبس وقلنا هي من أجل العبادات قال فيها الله جل وعلا انما يوفى الصابرون اجلهم بغير حساب وعطف القرآن على الصبر الصلاه والصلاه من الصبر ايضا فهذا عطف خاص على عام دلالة واضحة جدا على التأكيد وقلنا الصبر قسمان صبر اضطراري وصبر اختياري وفي كل الأجر والصبر الاختياري أفضل وأعظم أجرا عند الله جل في علاه ومن أمثلة الصبر الاضطراري حبس يوسف عليه السلام صبره على الحبس ظلما وبهتانا زورا. فهذا من الصبر الذي له الأجر العظيم فيه وصبره على المرء التي رودته عن نفسه أعظم عند الله للنفعلاء لأن هذا الصبر كما قلنا هو الصبر الاختيار والصلاة الصلاة من أعظم العبادات التي بها يمر المرء من البلايا والرزايا ومن كل الطمات الكبر التي تقع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ذلك قولا وفعلا اعتمارا بأمر الله للنفعلاء واستعينه بالصبر والصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة وكان يقول أرحنا بها يا بلاد والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر كما في الصحيحين إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا ينخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة قال فافزعوا إلى الصلاة والصلاة خير مخرج للإنسان ولعل في ذلك يعني اللفته أو اللطيفه في ذلك بأن الصلاة تجمع جميع العبادات الصلاه تجمع جميع العبادات على الغالب فالصلاه تجمع عباده الصوم فإن المصلي لا ياكل ولا يشرب يحرم عليه ذلك بحال وتجمع أيضا عبادة الذكر وهي أفضل الذكر فهو يقرأ الفتحة ويقرأ القرآن ثم يذكر الله للأفعلاء ويسبح الله للأفعلاء وأيضا تجمع له الصدقة وهذه الصدقة التي تدخل في مسألة الصلاة هي الحق كل الحق أن الصدقة التي تدخل فيه الصلاة هي الصدقة على النفس لتطهير القلب بالصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم فاغتسل فيه خمس مرات يقصد بذلك إيش؟ الصلاة هي التي تغسل القلب والإنسان فتطهره فهذه الصدق أن أن تدخل لكن يكون بها تكلف إذا قيل بأن إذا تدخل في مسألة الصلاة يكون فيها تكلف إلا ما وضحناه الغرض المقصود قول الله للفعلاء واستعينه بالصبر والصلاة الرطيفة في ذلك لأن الصلاة جمعت العبادات وأيضا جمعت في القلب بأنواع التوحيد الثلاث وهذا هو الأهم وهذه هي المركيزة أن الصلاة تجمع عليه توحيد الإلهية عندما يخضع ويذل ويرغم أنفه لله للفعلاء في فيسجد يخر ساجدا لله للفعلاء هذه الهيئة العظيمة التي تبين الزل والافتقار لرب العزة جل في علاه، وأيضا تجمع اعتقاد العبد في رموية الله للفعلاء لأنه خمس مرات يقول غير صلاة النوافل، يقول أهدنا الصلاة المستقيم يقول إياك نعبد وإياك نستعين فهو يستعين بربه لا في علاه وهو ما سجد وما خر سجدا إلا هو داعيا لله للا في مقرا لا لفي علاه مقرب ربي تلام الله هو القادر وأن الله هو الرازق وأن الله هو الخالق وأن الله هو الذي بيده الأحياء والإماتة والإعطاء والعزة والقدرة سبحانه جل في علاه وأيضا الأسماء الحسنى والصفات العليا ما من آية يقرأها إلا وفيها الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العليا الحمد لله رب العالمين امتلأت الفاتحة بال ب... بالكلام على أسماء الله لا لفي علاه أو ذكر أسماء الله لا في علاه وصفاته العلى واستعينوا بالصبر والصلاه لا كبيرة إلا على الخاشعين يعني ثقيله وهذه دلاله واضحة جدا ان العبادات حقا فيها كلفه وهي عسيره وليست يسيره الا على من يسره الله لا في فلنا في هذه الآية العظيمة لفتتان اللفتة الأولى أنه ما من عباده ان تعبد بها العبد لله لا في الا إلا ولا, ولا بد أن ينظر لها من نظرين النظر الأول أن الله قد يسر عليه ولا يمكن أن تكون يسير له إلا إذا يسرها الله عليه وهذا يرجع برمته إلى قول الله لا وهو الذي أخرجكم من بطون أمم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والافادة وقال الله جل في علاء فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الطلال وقال الله الله في علاه في الخدسي فما ورد خيرا فليحمد الله وما ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فالانسان نفسه ضرورة جهولا لا يهتدي لا يتصار عليه العبادة إلا إذا يسر الله الله في علاه كما سوينا سرًا أمرًا فقال سألت عن عسير ولكنه يسير على من يصروا الله عليه فلا يكون تيسيرًا بحال إلا إذا يصروا الله جل في علاه ولذلك الله الله في علاه وهو ييسر العبادة يقول وهذا التيسير مقيد وليس بمطلق الهداي عام لكن التيسير ليس مطلق بحال من الاحوال مفهوم الكلام الذي يقال ولا لا. اللي فهم يفعين ثلاث ارواع فقط نعم أنا أقول الهداية مطلقة الله جرعا يهدي العام البر والفاجر الكافر والمنافق والمسلم والمؤمن كل هؤلاء من الهداية هداية البيان والدلالة والإرشاد أما التيسير فمقيد. التيسير ليس لكل أحد لأن ضهج العالى عليم حكيم يضع الشيء في موضعه فيعلم من يكون أهلاً للتيسير فييسر عليه واعلم من لا يكون أهلا للتيسير فلا ييسر عليه وأنت ترى كثير من الناس يتقصد العبادة قدر إمكانه ولا تفتح له أبواب العبادات ومنهم من لا يتقصد العبادة وتأتي العبادة وهو جالس يرى الفقير يأتيه يقول له أعطيني فيعطيه، وهو ما أراد ولا حتى ذهب على باله أن يتصدق ولا يفعل شيء من الخير لكن يفتح الله له أبواب الخير من معالم الله جاء في من أنه أهل لهذا القيد. فالتيسير من الله جل في أعلامه قيد لذلك وصفه وقال وإنها لا كبيرة إلا يعني التيسير لا يكون إلا على من هذا وصفه. ألا وهو إلا على الخاشعين الذين تمسكوا وتذللوا وافتقروا إلى ربهم وأظهروا الظل والافتقار لله دل في أولاد. ما من لحظة إلا وقلبهم يطوف حول العرش ما من لحظة إلا وترمق عيونهم السماء ويقولون نحن أفقر ما نكون لربنا دل في أولاه فإن كانوا في عبادة فإن كانوا إلى عبادة فإن كانوا في خير فإن كانوا إلى خير فإن كانوا مع خير قالوا بلسان حالهم ما بي من شيء ما بي من شيء ولا لي من شيء ولا مني شيء والفضل يرجع كله لله جل في علاه فالغنى ذاتي لله جل في علاه والفقر ذاتي للعبد والعبد لا بد أن يقر بأن الغنى الكامل لله جل في علاه وان النعمه التامه الكامله هي من الله جل في علاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وكما قلنا أصل الخشوع الخضوع والتزلل لله جل وهذا ركن رصيد في العبادات إذ العبادة هي غاية الظلم والخضوع والخشوع وغاية المحبة لله جلالة في الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون بعض رلماء أجرها على ظاهرها قالوا الظن الذي فيه الرجحان فلذلك وهم في ظن راجح يستغيثون بربهم يستعينون بربهم يسارعون في الخيرات وقلوبهم وجلة من لقائهم بربهم جل في وبعضهم قال وطبعا الذين قالوا بأنها على ظاهرها قالوا هذا في ظن غالب فما بلكم من كان الأمر على اليقين إن كان فقط في الظن الغالب هم يسارعون في الخيرات وقلوبهم اجله يفزعون أهلعون يخشون من لقاء ربهم جل في علاه فيسارعون في الخيرات ما يسمعون بخير إلا يسارعون اليه لسان كل واحد منهم يقول عجلت إليك رب لترضى وفي ذلك فليتنافس من دمس. هذا في الظن فما بالكم إن كان الأمر على اليقين فيكون أتم وأكمل وأسرع في التنافس في الخيرات وبعضهم وهو جمهور المفسرين يرون أن الأمر الذين يظنون تأتي يأتي الظن في كثير من مواضع من القرآن بمعنى اليقين يأتي هنا بمعنى اليقين والدلال عليه أن الله جلعلا جل قال وَبِنْ هم يوقنون قالوا بالأخرة يوم يوقنون هذا عن الذين يسيرون في الخيرات الذين وصفوهم الله جل العلا بأنهم على الخشوع إلا الخشع إلا على الخشعين وقال الله جل في علا ولذين يبتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم أي لأنهم إلى ربهم يقيناً راجعون أنهم إلى ربهم راجعون فيقولون الجمهور المفسرين الذين يظنون يعني يعتقدون اعتقادا جازما الذين يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم وما من أحد سيتخلف بحال من الأحوال الموت يأسن يدور على الرؤوس ولا بد من كل واحد أن يقف بين يدي الله دلنا في ما منكم من أحد إلا وسيلاقى ربهم يا أيها الإنسان إنك قد ربك قد فملاقيه فلابد من ملاقات الله دلنا في ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبين ترجمان فملاقات الله اللي في أولاد أمر حتمي لا شك فيه ولا ريب بحال من الأحوال عندما يحشرون حفاتا عراتا غرلا غير مخطنين يهلعون يفزعون يسارعون إلى ربه جل في أولاد لا يتخلف أحد قال الله جل في علاه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد لقد أحصاهم وعدهم عده وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سبحانه جل في علاه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأيضا هذه دلالة وضح جدا أنهم كانوا يسارعون في الخيرات أنهم كانوا يستعينون بالصبر والصلاة لأن الواجع في قلوبهم الذي يستنهد همتهم الذي يحرك بهم أنهم يعلمون أنهم راحلون أنهم رارعون أنهم ستقابلون مع ربهم جل في أولاد فهم بنون الآخرة عملا بقول علي بن طالب رضي الله عنه رضا رحلت الدنيا مجبرة رحلت الآخرة مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ففي قلوبهم استقر أنهم سيلاقون ربهم جل في أولاد وأنهم سيسألهم عن الصغير والكبير والنطيق والجريل والنقير والقطمير فأعدوا للسؤال الجواب وخشوا يوم الحساب وعليوا وعلموا أن اللقاء حتما سيكون فازدادوا بالتوقى وبالورع وبالخيرات حتى يلاقوا رب الأرض والسماوات على خير وعلى دين وأيضا على حسنات يدخل الجنات الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعوا وانظر كيف هنا النفتة العظيمة قال فيها الله جل في علاه الذين يظنون أنهم ملاقوا إلههم ما قال ذلك قال ملاقوا ربهم لأن المسألة مسألة إعادة الرميم العظام الرميم لما جاء يستشكل على الله الكافر الجلد في كفري هو العظام ويجعلها أكذا كالطراب قال من يحيي هذه العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهذه من لوازم الرببين فلذلك ناسبه أن يقول ملاق ربهم لأن الله جل وعلا والذي يعيدهم سبحانه جل في الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والله جل في كما خلق كما بدان أول خلق نعيده وعد العينة إن كنا فاعلين وكان أهوى على الله جل في علاه قال الله جل في علاه الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وهذه أيضا فيها تخصيص بالربوبية دلالة على فضلهم عند ربهم جل في علاه فهذه الربوبية خاصة ليست الربوبية العامة وأن كان سياق الآية بأن الكل سيلاقي الله جل في علاه لكن هذه أيضا فيها ما فيها من اللطف والعطف على الخاشعين أنهم سألقون ربا كريما رحيما جوادا بأنه يغفر الزل الكثير من الزلل ويقبل القليل من فالعمل في هذه لا فيها مبشرات لأهل الإيمان للخاشعين الذين يسارعون في الخيرات الذين يظنون أنهم ملاق ربهم وأنهم إليه راجعون. وهذه فيها الإيمان بالموت ثم الإيمان بالبرزخ نحات البرزخية ثم الإيمان بعد ذلك بالبعث والنشور والقيام بين يدي الجبار سبحانه جل فعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ثم النداء يتكرر مرة ثانية قال الله جل في فعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هذا تذكير للتأكيد تذكير للتأكيد وانتباه القلب وأيضا تحفيز النفس حتى تذكر المر ما كان من نعائم الله جل في علاه على آبائهم وهذا خاص كما قلنا ببني إسرائيل وفي التذكير من نعائم الله جل في علاه فيها ولن استجلاب الحياة المر إذا تذكر نعائم الله جل في علاه أقر بها لربه جل في علاه فأقر بربوبية الله في علاه فنسبها لباري بذلك أقر بالربوبية والإلهية وأيضا امتلأ قلبه حياة من ربه جل في علاه أنت تقول دائما القاعدة عند العرب الأحرار الأفذاذ يقولون الحر أسير الإحسان الإنسان أسير الإحسان كلما تذكر الفضل الأهل الفضل يكون أسيراً له فهنا الإنسان كلما تذكر النعائم من الله في أولاه عليه يستحي من الله في أولاه أن يتجرع على حدودي بعد هذه النعائم العظيمة التي تكون له وأيضاً فيها ما فيها من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لهؤلاء لأن الذنب الذي يقع بعد النعمة العظيمة أفحش ما يكون وأقبح ما يكون يعني الأصل أنك إذا كان الله جل علاه قد أنعم عليك بنعمة عظيمة فعليك أن تشكف مقام هذا الإنزال النعيم ورسال النعيم على العبد مقامه الشكر ومقامه التزل لله جل علاه ومقامه الحياء من الله جل علاه فإن تجرع بعد هذه النعمة العظيمة على الله جل علاه يكون هذا من أبحش ما أتى به المرض والإقاب يكون وخيما لذلك الله جل وعلا أيضا يتهددهم قال الله جل علاه يا بني إسرائيل وأيضا النداء هنا فيه ملاطفة مبالغة في اللطف بهم لعلهم يتوبون يأوبون يرجعون إلى ربهم جل فعلا يقرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيتبعونه على دينه الذين يظنون قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين قلنا نعم الله كانت على بني إسرائيل كثيرة جدا ومنها ما قاله موسى عليه السلام يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين فأذي من عائم الله دل فعلاء عليهم ومن عائم الله دل عليهم أنه نجاهم وأجاهم من آل فرعون كما سياتي فيقول الله دل فعلاء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتها وقال نعمتها ما قلنا عائلي مع أننا عددنا النعم من أنه, أنه, أنه جعل فيهم ملوكا كما قال السلام كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء النبي تلوه النبي فيها دلالة واضحة جدا على أن لهم الحظ عند الله الذي في علاءه ولهم المكانة لذلك أولاهم عناية يبعث النبي تلوه النبي فأولاهم الله الذي في علاءه عناية وتفضيلا بأنه بعث عليهم كلما يموت نبي يبعث عليهم نبيا آخر لهدايتهم ولرحمتهم بوجود هذا النبي ومع ذلك قل نعمتها بالإفراد فقلنا دائما ونكرر والتكرار معه الاستقرار والإتقال النعمتها نعمة مفرد مضاف تفيد العموم إذا معناها نعيمي معناها نعيمي قال الله تعالى في علاية بني إسرائيل الذكور نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين هذا من تفضيل الله تعالى في علاه العلماء يقولون وأني فضلتكم على العالمين هذا عام يراد به الخصوص هذا عام يراد به الخصوص وبعد العلماء قال لا هو على أصله أنه على العموم ما الفارق إيش اللي جعلنا نقول التفسير على وجهي هذا عام يراد به خصوص بل عام على أصله ما الذي جعل العلماء يختلفون فيها يقول الله تعالى في علام يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فالعلماء من أهل التفسير قالوا هذا عام رضوين خاص على العالمين يرى عام الخاص خاص والعلماء قالوا لا وأني فضلتكم على العالمين على ظاهره فلم اختلفوا هذا هو السؤال. جيد جيد. أنا أريد اجابه إجابة كاملة لماذا؟ ليش ليش أنا متكلم ليش الخلاف آه نعم ويش هذا آه. هذا الذي أريد وما ايش الخلاف الخلاف ده قال على العالمين يبقى السابقين ولا اللاحقين يبقى بني اسرائيل افضل من السابقين ولا اللاحقين وهذا فيه ما فيه كما سنبين لما لان الامه هذه افضل من بني اسرائيل كما سنبين فهنا العلماء الذين قالوا بالعموم قالوا بالعموم وخصصوه قالوا نعم هي على دائره على العالمين هذا الذي جرهم للخلاف أنا أردت هذه الإجابة جرهم للخلاف لأن بالقطع إن في أمة أفضل من أمة بني إسرائيل هي أمة الإسلام كما سنقول فهنا لذلك من قال على العموم أقارب إن أمة الإسلام أفضل من أمة بني سعيد فقال لك على العموم في إيش في فضيلة واحدة يعني فضلهم على العالمين بفضيلة واحدة إنها نبية الوث النبي بفضيلة واحدة مفهوم وطبعا القائد عند علمان الفضائل تخص ولا تعو... لأن عمر الخطاب كان عنده فضائل تميز بها عن ابي بكر رضي الله عنه ورداه ومع ذلك أبو بكر في الجملة أفضل من مين؟ من عمر فالفضائل تخص ولا تعم هذا... هذا توجيه من قال أن الآية على ظاهره أنه عام يراد به العموم فوجهها بهذا التوجيه ثاني ج... جيد. من قال بأنها على عمومها قول الله جلت على فضلتكم على العالمين فدخل السابق والله أمة الإسلام أمة إبراهيم عليه السلام صحيح ولا لا وإبراهيم عليه السلام فقالوا نعم هو على ظاهرها لكنها مخصوصة بفضيلة واحد لأن الفضائل تخص ولا ولا تعم ومن قال لا قالوا طبعا هذا عام يراد به العموم والأرجح ما قاله المفسرون هو عام يراد به الخصوص يعني فضلتكم على العالمين في زمانكم عالمي زمانكم فقط عالمي زمانكم لان الاجماع ان هناك انبياء في السابق أفضل من انبياء بني اسرائيل بل افضل من موسى عليه السلام وهو إبراهيم عليه, السلام. إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى وهناك نبي جاء بعد موسى عليه السلام أفضل من الخلق أجمعين هو محمد صلى الله عليه وسلم فيكون معنا قول هذا في أولاد يا منين إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وذكر النعمة التفضيل أني وأني فضلتكم على العالمين يعني عالمي زمانكم وانتلالا على ذلك ما قلنا الأدلة الكثيرة الوفرة المتغفرة على فضل هذه الأمة على سائر الأمة قال الله جل في أولاد كنتم خير أمت أخرجت للناس تأمرون معوفة عن المنكر إلى آخر الآية قال كنتم خير أمة أخرجت للناس وقد قال النبي السلام أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله أنتم توفون سبعين أم أنتم خيرها وأكرمها على الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي هذه كالمطر لا يدرون خير في أولها فآخرها وقال نبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون أول الأمم عبورا أول أمم على الصراط وأول أمم دخول الجنة هذه الأمة فالله جل جلاله فضل هذه الأمة في هذه الأمة أفضل من الأمم السابقة وهذا كما قلنا محل النصوص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين عن عالم زمنكم لان هذه الأمة هي الخير الامة الأمة الاسلامية واتقوا يوما لا ترزي نفس عن نفس هنا يا الله جل العالم بعدما بين لبني اسرائيل العائم وتضيل الله في لهم على الأمم التي تعيش في زمانهم أو عالم زمانهم قال الله جل فعلا واتقوا مرشدا إياهم آمرا إياهم واتقوا يوما يعني اتقوا عذاب هذا اليوم واتقوا هول هذا اليوم واتقوا عظم ما يحدث في هذا اليوم واتقوا يوما يقصده هذا اليوم ويوم القيامه يوم اللقاء يوم المعاد يوم الحساب يحشرون صفات اورات مرله يقفون بين يدي الله الذي اولى مصرينا الى ربهم جل وعلا لا يتخلف احد واتقوا اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم بين عذاب هذا اليوم بين السؤال هذا اليوم بين تبكيت هذا اليوم بين تقريع هذا اليوم بين وجود الملائكه في هذا اليوم بين الاتيان بالنار في هذا اليوم اليوم المهيب الرهيب الذي تفزع منه النفوس وتحتز له الأركان وتحتجف له القلوب واتقوا اجعلوا وقايا بينكم وبين هذا بتقوى الله بالإيمان بالله بالتوحيد الكامل الذي لا يشوبه أي شرك وأيضا بالطاعات والحسنات دون الطالحات والمنهيات واتقوا يوما اجعلوا وقايا بينكم وبين هذا اليوم واتقوا يوما لا ترزي نفسهم واتقوا يعني بالعمل الصالحة ودلال ذلك قوله مسلم فاتقوا النار ولو بشق تمر فاتقوا الله الذي علا باليمان بالتوحيد بالصالحات بالطاعات واتقوا يوما هذا اليوم يفصل الله جل وعلا ما يحدث فيه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون انظر في هذا اليوم كيف فصل الله جل وعلا ما يحدث فيه وهذه يعني تجعل الإنسان يقف طويلا امام هذه التفصيلات في هذه الآية العظيمه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني لا تغني نفسنا عن نفس شيء لا تكفي نفسنا عن نفس شيء لا يمكن أن تحمل نفس عن نفس وزرا أو سيئه قد فعلت وهذه كما قال الله جل في علاء ولا تزر وزرة وزرة أخرى وقد قال الله جل وعلا يا الذين عنوه اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وقد كما قلنا قال الله جل وعلا لنبيه ما من حسابهم عليك من شيء وما من حسابك عليهم من شيء قال الله جل وعلا فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم هذه دلاله واضحه جدا أن الإنسان لا يحمل وزر أحد في حال من الأحوال وهذه عمل في كل أعمال العباد إلا ما قاله الله وسلم تخصيصا من سنت سنة حسنة أو من سنت سنة سيئة له من فعل نفسه أيضا فاذا الآية على مجرها لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا يمكن للنفس أن تخرج أو تحمل وزر أحد آخر او تحمل سيئات أحد آخر والله ليس بالظلماء للعبيد فأدي فيها دلالة واضحة جدا على عدل الله للنفوس وقد قال الله جل وعلا الله لا يظلم الناس شيئا وقد قال الله دل في أوراق الحديث القرآني يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا وايضا قال الله جل جلاله لكل امرئ منهم يوم اذن شأن يغني لكل مريء منهم يومئذ شأن يغني وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء عند ربه لا في هؤلاء يحاسب على عمله حتى صرخ في قومه وقال الفاطمة يا فاطمة أنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا خذي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا خذي من مالي ما شئت يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا وقال النبي صلى بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولا نسق بين الله وبين عباده المرأة تأتي لوليدها لابنها فتقول أي بني أما كان بطني لك وعاء أما كان حجر لك وطاء أما كان تدي لك سقاء أي بني أحتاج إلى حسن فيقول إليك عني فإني إليها أحوج منك فلا يمكن للإنسان أن يحمل عن أحد شيئا كما قال الله جل في علاه لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها وشيء نكرة في سياق النفل تفيد العموم ما من شيء صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جريب يمكن لإنسان أن يحمله بحال من أحوال لا تزر وزرة وزر أخرى وهذا الذي حدى بعائشة رضي الله عنه أرضاه أن تستدرك على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما قال إن, إن الميت لا يعذب أو ابن عمر عندما روى عليه السلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله قالت وهمة والله ابن عمر قد بيّن ابن سلم ذلك في اليهود جعلت الحديث في اليهود وقالت قد قال الله جل في علاه ولا تزر وازره وزر أخرى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وهذا من تمام عدل الله جل في علاه وأيضا فيها دلالة على أنه لا محسوبيه عند الله جل في علاه ولا رشا ولا يمكن لأحد أن يتقرب الى الله جل في علاه بنسب ولا حسب ولا وجاه ولا رياس ولا مال ولا جمال ما هي إلا الأعمال إن اكرمكم عند الله أتقاكم إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم قال الله جلك يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعة هذه الشفاعة منفية وهذا النفي مطلقا جاء مطلقا ولا يقبل منها شفاعه وهذه الشفاعه نكر في سياق النفي تفيد العموم ما من شفاعة لمن تقبل لأحد في حال من الأحوال، وقد بين الله جل في علاه لأنه قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقد قال الله جل في علاه ولا يرضى لعباده الكفر، فإن لا ارتضى اللذ جل في علاه هذه شفاعة، لا ارتضى جل في علاه الشفاعة. هذه شفاعة شفاعة مطلقة في الكفر، هذه شفاعة مطلقة جاء في الكفر قال الله جل في علاه ويقبل منها شفاعة كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقد قال في آية أخرى سبحانه جل في علاه ولا يرضى لعباده الكفر هذه الآية العظيمة احتج بها المعتزلة بأن العاصي لا شفاعة له استدلوا بهذه الآية على أنه لا شفاعة للعصاء واستدلوا عليها بعمومها لأن الله جلعا قال يقبل منها شفاعة وهي ناكرة في سياق النبي تفيد العموم فقالوا إذن العصاء لا تقبل فيهم الشفاعة فقلنا لا القرآن حمال وهذه المطلقات تأتي السنة وتقيدها والعمومات تأتي السنة وأيضا تخصصها فجاءتنا السنة المتواترة بأن النبي سلم قال قبأت دعوتي شفاعة لأماته في رؤية قال لأهل الكبائر من امته فهذه واضحة جدا وصريحه في الرد على المعتزله الذين يقولون بعدم الشفاعه للعصا، واستدلوا بهذه الايه ولا يساعدهم ذلك لأنها مخصوصه بالاحاديث المتواتره التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما لا ترزي نفسنا عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة وأيضا هذه شفاعة خاصة في الكفار لا تعم ولا يقبل منها شفاعة خاصة في الكفار وليست بعامة لأن كما قلنا الأدلة قد جاءت على أنها تجوز وتقبل عند ربنا جل في علاه في العصار والدلال على ذلك أن الله جل وعلا قد أذن بالشفاعة وأذن في الشفاعة وجعل لها شرطين أكيدين على وهما الشرط الأول قال في الله جل في علاه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الرضا والرضا يكون رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع لذلك يقول الله جل في علاه للنبي السلام عندما يخيره ساجدا يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع والأمر الثاني الإذن كما قال الله جل في علاه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن وقال الله جل في عن ملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضع فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه يعني جمع الله جل وعلا فيها بين الشرطين وهو الإذن والردر فإذا أذن الله جل فيه أولا في الشفاعة ورضي الله جل في أولا دل ذلك على أن الشفاعة تكون مقبولة وهذه في المؤمنين العصاد وليست في الكافرين فإذا الشفاعة في الكافرين مطلقا لا تقبل بحال من الأحوال وقد بيانه الله جل وعلا إقرارا بقوله وهم في النار قالوا فما لنا؟ من شافعين ولا صديق الحميم فأقرهم الأجل نفيعونها فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وأيضا فقال جل على وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي أتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع نفي أيضا وهذا النفي عن الكافرين والعلماء يقولون وإن كانت الشفاع في الكافرين عامة بأنها لا تقبل تخص بعم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا تكريما وتبديلا وتبديلا لنبينا صلى الله عليه وسلم قد شفعه في عمه الكافر وهذه وأيضا حتى تعلم أن هذه الشفاعة وإن كانت خاصة من عموم المن فهي شفاعة أيضا غير كاملة هذه الشفاعة ليست تامة وليست كاملة لأنها لو كانت كاملة لخرج من النار ودخلها الجنان. لكنها شفاعة قللت عنه العذاب أو خففت عنه العذاب عندما قال العباس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت لعنبك وكان يحوتك وناصرك ويدفع عنك فقال لو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هو الآن في تحضاح من نار وفي الواق قال يلبس عليني من نار يغني بهما دماغه فهذه شفاعة مخصوصة من المنع بعموم الشفاعة لاهل الكفر واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل العلماء يقولون عدل هو ما ماسى للشيء من غير جنس وعد ما ماسى للشيء من جنس مفهومه في عدل العرب تقول عد وتقول عد. فان كان عدلا بالكسر هو ما الشيء للشيء من جنس واما عدل ما ماسى للشيء لكن من غير جنس قال الله جل وعلا ولا يؤخذ منها عدل فيها تفسيران التفسير الاول عدل قالوا النفي يعني لا يقبل منها النفل فهو لا يقبل منه فريضه ايضا لا يقبل منه النفل لان الله جل وعلا قد اشترط لقبول الاعمال كمان في الايه الاخرى انه لا يقبل منه صرفا ولا عجزا يعني فريضه ولا نفلا وهذه الاشتراط الله جل وعلا لقبول الاعمال الايمان قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا الا من تاب وايش قيد و امن وعمل عملا صالحا العمل الصالح لا يقبل الا بشرط الاسلام وهذا التفسير فيه ضاع التفسير الأقوى والأرجح عند الجمهور في قول الله جل في ولا يؤخذ منها عدل يعني لا يؤخذ منها الفدة لا يقبل الله جل في علاه أن يبدي المرء نفسه يوم القيام وهذه جاءت بها آيات كثيرة من القرآن وجاءت بها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أما الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمرء من أنعم أهل الأرض ومن الكافرين من أكثر أهل الأرض من أنعم أهل الأرض فيأخذ فيغمس في نار جهنم غمسة واحدة فيقال هل مر بك نعيم قط هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط فيقول الله جل في علاه له لو كان لك ملء ما من في الأرض من ذهب أو فض اكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة قال الله منعه فقال من السلام قال الله قد طلبت منك ما هو اهون من ذلك وأنت في ظهر آدم طلبت منك أن توحدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. وأيضا قال الله جل في علاه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتد به وايضا قال الله جل وعلا سورة إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم وايضا قال الله جل وعلا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فهنا قول الله في لا تقبل الشفاعة ولا يؤخذ منهم عدل ولا يؤخذ منها عدل يعني الفدى ولو استدى بملء الأرض ذهب وفدة لا يغنيه عن ذلك شيئا والعذاب لاحقه وإن الله دل فيه كتب عنده بأذن الكافر لابد أن يخلط في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلات قال الله دل فيه واتقوا يوما أن تجزي عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون يعني لا مناصرة ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون كما قال الله جل في علاه في سوره ولا ولا بحال من الاحوال لا نصير لهم ولا معين لهم ولا احد يستطيع ان يدفع عنهم العذاب بحال من الاحوال فالجبار قد قال ولا راد لقضاء الله جل في علاه ذلك قال رجل علاه ولا هم ينصرون يعني هم في العذاب خالدون ولا أحد يستطيع أن يدفع عنهم هذا العذاب ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم ماكثون لذلك استارخون فيها ولا نجات لهم بحال من الأحوال قال الله للفقراء ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وفي هذه الآلاء فتاة عظيمة جدا منها ولا أن الإنسان يدفع عن نفسه البلاء بأمور ثلاث إما بشفاعة من الله الفضل والوجاه فوقه او ايضا بدفع القوي اما بالشفاعه واما بالمناصرة بان يأتي رجل اقوى منه مكانة وواجهه ايضا يناصره او أن ان يفتدي يفدي نفسه فالانسان يستنقذ نفسه من البلاء اما بشفاعة الوجيه واما المناصرة من القوي وإما بأن يفتدي نفسه بالمال كما مر وسلم على ثمامة أمام نوسالة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد نفسك يا ثمامة فقال إن قتلت قتلت زى دم لابد أهلي يطلبون دمي إن قتلت قتلت زى دم وإن أنعمت أنعمت على شاكر وإن أنعمت أنعمت على شاف يعني يفدي نفسه بالمال وتنعم عليه إما, إما بلفدة وإما أن تنعم عليه مجانا فقال إن أنعمت في الحالتين أنعمت على شاكر لا ما بال يأتينا فيما نحن فيه الآن ونحن نقول وهم لا يوصرون أنت أمثالك كسر الجلسين يا ايضا يلعبون بأبصارهم وهم ليسوا معنا وهذه لابد أن تنتبه آيات القرآن مهمة جدا. هذا تنفعك كثيرا والله بعد ذلك اجبوني ما الذي ادخل ثمامة عندنا هنا شعبه الإنسان في بلاء يريد أن يستنقذ نفسه عنده طرق ثلاث محصورة لا رابع له إيش هي أولا من أقوى للأقوى الشفاعة أو المنصر نصير معين قوي له قوة ستاعة أن من هذا البلاء أو الفدى ثمامة في أي موضع من الثلاثه في الحالتين إما القوة وإما ما في شفاعة إما القوة من قومي مفهوم وإما الفديه لذلك قال له ما تكلم عن قوة قومه ما تكلم حتى لا يستخدم النفس سلم لكنه قال ان انعمت انعمت على إيش على شك بالفديه وأنت إذا انعمت ولي الأمر يمكن ينعم عليه بإيش إما بالفديه يأخذ الفديه ويسرحه وإما يسرحه مجانا مفهوم فهذا هو فنقول الان الله جل يأسهم وقنتهم من النجات يوم القيامة لا شفاعة تقبل من الوجه ولا غير الوجه حتى رسول الله حتى رسول الله لا شفاعه تقبل والامر الثاني لن يجدوا نصيرا من من يناصرهم لله عند الله جل في علاه من الذي يقف امام الله جل في علاه يكون نصيرا لهم والثالث لو امتلكوا ملء الارض ذهبا وفضه لا يقبل منه وافتدوا به وهذا لا يحدث ايضا لم يمتلكوا ولن يمتلكوا ولو امتلكوا تعجيزاً وتيئيساً وتخنيطاً ولو امتلكوا وافتدوا أنفسهم فإن الله لا يقبل ذلك وله من عذاب العظيم واتقوا يوما لا ترزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاع ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون لذلك لابد أن يقف المرض يعلم أنه سيكون أمام ربه وحيدا فريدا ما هو إلا الأعمال يقف أمام ربي جل في علاه فينشر الكتاب يوم الحساب فيعلم المرض عند رب الأرض والسماء عند رب الأرضاب انصح التعبير بأنه سيقف ينادى إله جل في لا لمنقذ له بحال من الأحوال إلا الأعمال الصالحة بعد رحمة الله جلال في أولا وقد قال الله وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا لا شفيع لا نصير هذه كما قلنا ولا أحد يستطيع أن يبذي نفسه أمام ربه جلال في أولا فعلى المرء وقد علم يقينا بأنه لا نسب بين الله وبين عباده من بط به عمل لم يسرع به نسبه بحال من الأحوال فعليه أن يسارع في الأعمال الصالحات رجاء أن يتخبر الله منه ذلك فتدركه رحمة الله جلال في